أتأمرون الناس بالبرّ، بهالتشوّن. هينتشوّن بجنّة عالمي باشيب، بكان جهدار يا وتنسون أنفسكم. وأنتم تطلون الكتاب. وهن أفلا تعقلون. كان. كريتا. قال ظناء الجهية أخرى أحبارة وان